da yeah. Surah <laughs> al فاري ابوت ذم Wagon be ve shiny dufar that he yeah. van فعسى أن تكروا شيء أخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتا شأن وما قتال When I know Və nəzun اشتركوا في تي <تصفيق>